فقالت جماعة من أهل العلم إنها شرطية واختاره غير واحد وممن اختاره ابن جرير الطبري والذين قالوا إنها شرطية اختلفوا في المراد بقوله فأنا أول العابدين فقال بعضهم فأنا أول العابدين لذلك الولد وقال بعض فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا. وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد وقالت جماعة آخرون إن لفظة إن في الآية نافية والمعنى ما كان لله ولد وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله فأنا أول العابدين ثلاثة أوجه الأول وهو أقربها أن المعنى ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله والثاني أن معنى قوله فأنا أول العابدين أي الآن المستنكفين من ذلك يعني القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو الدعاء الولد له والعرب تقول عبد بكسر الباء يعبد بفتحها فهو عبد بفتح فكسر على القياس وعابد أيضا سماعا إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه ومنه قول الفرزدق أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليبا بدارمي فقوله وأعبد يعني آنف وأستنكف ومنه أيضا قول الآخر متى ما يشا ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالما وفي قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه المشهورة أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجت فولدت لستة أشهر فبعث بها عثمان لترجم اعتقادا منه أنها كانت حاملا قبل العقد لولادتها قبل تسعة أشهر فقال له علي رضي الله عنهما إن الله يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ويقول جل وعلا وفصاله في عامين فلم يبقى عن الفصال من المدة إلا ستة أشهر فما عبد عثمان رضي الله عنه أم بعث إليها لترد ولا ترجم ومحل الشاهد من القصة قوله ما عبد عثمان أي ما أنف ولا استنكف من الرجوع إلى الحق الوجه الثالث أن المعنى فأنا أول العابدين أي الجاحدين النافين ان يكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول بأن إن نافية وأن القول بكونها شرطية لا يمكن ان يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء وانما اخترنا أن إن هي النافية للشرطية وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا لأربعة أمور الأول أن هذا القول جار على الأسلوب العربي جرياناً واضح لا إشكال فيه فكون إن كان بمعنى ما كان كثير في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة أي ما كانت إلا صيحة واحدة فقولك مثلاً معنى الآية الكريمة ما كان لله ولد فأنا أول العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولد أو الآن المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة الولد إليه أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لا اشكال فيه لأنه جار على اللغة العربية التي نزل بها القرآن دال على تنزيه الله تنزيها تاما عن الولد من غير ايهام البتة لخلاف ذلك الأمر الثاني أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إيهام فيها هو الذي جاءت به الآيات الكثيرة كما قدمنا إيضاحه في سورة الكه في الكلام على قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن إن نافية فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع هو النفي الصريح وخير ما يفسر به القرآن القرآن فكون المعنى في الآية ما كان للرحمن ولد بصيغة النفي الصريح مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية ولقوله تعالى في أول الفرقان ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآية وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد الآية وقوله جل وعلا لم يلد ولم يولد وقوله تعالى ألا إنهم من إفكهم يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إلى غير ذلك من الآيات وأما على القول بأن إن شرطية وأن قوله تعالى فأنا أول العابدين جزاء لذلك الشرط فإن ذلك لا نظير له البتة في كتاب الله ولا توجد فيه آية واحدة تدل على مثل هذا المعنى الأمر الثالث هو أن القول بأن إن شرطية لا يمكن ان يصح له معنى في اللغة العربية إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة لا يجوز القول بها وإضاح هذا أنه على القول بأن إن شرطية وقوله فأنا أول العابدين جزاء للشرط لا معنى لصدقه البتة إلا بصحة الربط بين الشرط والجزاء أيها المستمعون الكرام سوف نكمل هذا الحديث في لقائنا القادم إن شاء الله لتصرم وقتنا هذا دونه فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته